حاميم والكتاب المبين إن أزلناه في ليلة مباركة إن كنا مؤذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عدنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء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 الذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهم لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل من قاتهم يوم لا يغني مولانا مولا شيئا ولا هم يوسرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطن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 وَقَوْمَهُ مَذَابِ الْجَحِيمِ فَغُلَّمَ الرَّبِّ كَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرَوْنَ تَنْقِيبَ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ